لپ دل کو سن فی اخت تم دسل سفل وی رولہ وینا اتِ فَلَهُم أَجرٌ وَييرُ مَن فمَا آكَذِبكَ بَدُ بِالديلَسَ اللهَّ بأَحكَ مِ الحكمِين الله اللہ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 وب واس أحملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر اللہ اللہ اللہ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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله القوي العزيز سبحان الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع ووهب ونزع وَسَنَّ وشرع وفرق وجمع إلهنا يا من في السماء عظمتك وفي الأرض آيتك وفي البحار عجائبك وفي كل شيء دلائلك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن تعليت وبارك لنا فيما آطيت وقنا واصرف عنا شر وما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من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 أبدا ما أبقيتنا وجعله الوارث منا وجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اَتَّبَارَهَا لَنَا وَلَا مَا بَلَغَ عِلْمُنَا وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرُنَا وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ هِيَ دَارَنَا وَقَرَارَنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَّا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا على التوقى وجملنا بالخضوع لكلماتك العلا وأشغل ألسنتنا بذكرك بين الوراء واذكرنا بفضلك في المنى اذاء واذكرنا بفضلك في المناء اذاء الهنا سبحان كما ما عبدناك حق عبادتك سبحانك ما شكرناك حق شكرك سبحانك ما قدرناك حق قدرك وما عندنا من صالح الأعمال نتطرب به إليك إلا شهادة ألاك إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا يعبد بحق إلا أنت إلهنا إلهنا ببابك سائلون وبنوالك معترفون وللقائك متشوقون ولرحمتك راجون وعن دنيا لا ناءون ولقسوة قلوبنا شاكون ولقسوة قلوبنا شاكون والذنوب اغفره لنا اغفره لنا وما كان من حق خلقك فتحمله عنا اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكه ما الا انت اللهم اجعلنا لك خاشعين لنبيك متبعين وللناس متواضعين واحشرنا مع الفقراء والمساكين وطينا وطينا شر الجبابرة المتكبرين وطهر قلوبنا من الأنانية وألسنتنا من التفاخر وأعمالنا يا ربي واعمالنا ضريا اللهم إنا اللهم انا نسالك الاخلاص ومن النار بالخلص ومن النار اللهم اسعدنا بتقواك واجعل عملنا في رضاك واجعلنا نخشاك كأننا نراك واجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم اجعل إخلاصنا لك يسبق أعمالنا, يسبق أعمالنا واجعل حبنا لك يملأ حياتنا يملأ حياتنا واجعل خوفنا منك يمنع عصياننا يمنع عصياننا اللهم إنا نعود بك أن نشرك بك شيئا نعلنه ونستغفره ونتوب إليك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من شر من يمشي على بطانه ومن شر من يمشي على رجاله ومن شر ما يمشي على أربع اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وعضال الداء وعذال الداء وعذال الداء وخيبه الرجاء وخيبه الرجاء اللهم اغفر ما مضى من سيئاتنا اللهم مغفر ما مضى من سيئاتنا واصلح ما بقي من اعمالنا وكلنا عونا على الشيطان وكلنا عونا على الشيطان اللهم يا حفيظا على كل شيء اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا ألبسنا فوق العافية يا الله حتى نهنأ بالمعيشة واختم لنا بالمغفرة حتى لا تضرنا الذنوب برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا أبنبنا في بعض الأوقات وأبنبنا في بعض الأوقات وآمننا بك في كل الأوقات نسألك يا رب العالمين أن تحرمنا على النار ووالدينا ووالد والدينا وأهلينا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين الله اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تقول لنا غدا يا عبادي اسألوني وعزتي وزنالي لا تحجبنا عنك لا تحجبنا عنك لا تطردنا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين الله اللهم اغفر لهذا الجمع اللهم اغفر لهذا الجمع اللهم تب عليه اللهم تب عليه بدل سيئاتهم حسنات تجاوز عنهم, تجاوز عنهم تحنن عليهم اللهم أنزل بنا رحمتك اللهم أنزل بنا رحمتك وعقفك وكرمك وجودك ولطفك برحمتك لا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن من بين ثنايا هذه الصفوف من هو المهضوم والمغضوم والمحزون والمديون والعقيم والمريض والمبتلى والمسحور والمعيون والمحسود ومنهم من لا نعلم حاجته لا يعلم حاجته إلا أنت لا يسمع أنينه إلا أنت لا يعلم ما بداخله إلا أنت يا من كان في هذا اللمع مريض أو لديه مريض اللهم اشفيه واشفي مريض اللهم اشفيه واشفي مريض اللهم إنا نسألك لكل من أوصانا بالدعاء اللهم عجل عافيته اللهم ألبسه لباس العافية اللهم إنا نسألك بمنك وكرمك اللهم اغفر لي موتانا ارحم موتانا تجاوذ عن موتانا اللهم أنزل عليهم وأحلل عليهم رضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للحاضرات اللهم اغفر للحاضرات اللهم اغفر للحاضرات اللهم اكتب لهن الخطوات وانف لهن الخطئات واجمعهم بزوجات الحبيب في الجنات برحمتك يا رحم الرحيم اللهم ثبتهن في دينهن اللهم املا وجوههم حياه واملا قلوبهم بالتقوى اللهم يا الله يا الله اصلح احوالهم اصلح احوالهم اصلح احوالهم واصرف عنهم السوء وا اهل السوء اللهم اجعلهم في حمايتك اللهم احلفك ياتنا اللهم احلفك ياتنا اللهم ارحم فتياتنا اللهم تب على فتياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم من كان سببا في جمعنا هذا اللهم أسعده ببيته وولده وذوقه اللهم اشكر الله اشكر الله اللهم احفظ دولة الإمارات اللهم احفظ دولة الإمارات اللهم احفظ دولة الامارات واصلح شباب الامارات اللهم اجعلهم نصرا لهذا الدين اللهم اجعلهم عزا لهذا الدين اللهم وفقهم حاكما ومحكومين أميرا ومأمورين اللهم يا ربنا واحفظ ولي هذه الإمارة اللهم احفظ ولي أمر هذه الإمارة وولي عهده وأبنائه الكرام اللهم واحفظ مواطنيه اللهم, مواطني اللهم إنا نسألك نسألك نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعود بك اللهم من كل شر خزائنه بيدك سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر Allahu <laughs> <laughs> akbar. <laughs> law